اللهم أصلح أحوالنا واهد قلوبنا وألف ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا عزيز يا غفور